الحرم. ان العهود عهودنا منذ القدم وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لنرتضي القعان في جبل اشم وعلى الجهاد طريقنا نحو القمم لنرتضي القعان في جبل اشم